بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يَدَي الله وَرَسُولِهِ واتقوا الله واتقوا الله ان الله سميع عليم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 فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة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 122-أولئك هم الراشدون 123-فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم واذا طائفتان من المؤمنين قتتلوا فاصالحوا بينهما فاذا بدت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان 124. فأصبحوا بينهما بالعدل وأقسقوا إن الله يحب المقسقين 125. إنما المؤمنون إخوة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 عَسَى أَنْ يَكُنْ عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هم 122-الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن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 وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ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 صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون